بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهلي وأصحابي أجمعين حول شرح مقدمة التفسير لشيخ بسام ابن تمير رحمه الله وتعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد صالح العثينين رحمه الله وتعالى ووصلنا إلى قول الماتني وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تبارك وتعالى من إملاء الفؤادي والله الهادي إلى تبير الرشاد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عليه وصحبه وسلم أجمعين فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن لا. المقدمة وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفهادي والله الهادي إلى سبيل الرشاد يقول المؤلف وقد كتبت هذه المقدمة والمقدمة يجوز فيها وجهان المقدمة والمقدمة فالمقدمة باعتبار أن الكاتب قدمها بين يدي الكتاب والمقدمة باعتبار أنها تقدمة للكتاب الاعتبار أنها تقدمت للكتاب كأنها تقدم تقدم الكتاب فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه كقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا الشرح وكذلك قوله تعالى ثم إن علينا بيانه يتضمن هذا وهذا أي بيان لفظه وبيان معناه وفي هذا رد واضح على أهل التفويض الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني أسماء الله وصفاته فقد سبق لنا أننا نقول لهم قولكم هذا إما أن تعنوا, تعنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهل بمعاني اسماء الله وصفاته وإما أنه كاتم لما يعلمه من ذلك فإن قلتم بالأول وصفتموه بالجهد وإن قلتم بالثاني وصفتموه بالخيانة وقوله لتبين للناس ما نزل إليهم اللام هذه للتعليل يعني لأجل هذا وليست للأمر والدليل على أنها ليست الأمر أن الفعل بعدها منصوب نعم تجل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب معاني القرآن وهذا معلوم لكن قائل يقول طيب أين هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي بين معنى كل آيات من آيات القرآن أين هذا إننا إذا فتحنا أي تفسير من التفسير التي تعنى بالأثر وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذا لا نجد تفسيرا للنبي في كل آية، فكيف نقول بأن النبي بين لأصحابه معاني القرآن؟ نقول الصحابة عرب، الصحابة عربهم أدر الناس باللغة، وآيات الله سبحانه وتعالى منها ما هو معلوم معنى لديهم وهذا لم يسألوا عنه، ومنها ما كان فيه إشكال. فهذا الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما أشكل عليهم سألوا النبي فأجاب وما لم يشكل عليهم فالنبي وأصحابه يعرفون ذلك بحسب اللغة الموجودة كما ذكر ابن عباس رحمة رضي الله عنهم أن التفسير على أربعة أنحاء ذكر نحو من هذه الأنحاء وهو تفسير تعرفه العرب في لغتها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل آية من كتاب الله لأن بعض هذه الآيات معلوم لدى الصحابة من معرفة لغتهم ولهذا يصح نقول النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن بين جميع معاني القرآن على اعتبار الإجمال حيث إن النبي الشيء أو الآية التي لم يوضحها صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها صلى الله عليه وسلم لأنها معلومة لدى الصحابة لكن الصحابة يخفى عليهم شيء والنبي لم يبينه لهم أبدا على الإطلاق لك. ثم أورد الشيخ رحمه الله يعني إشكالنا في هذا قالوا وفي هذا رد واضح على أهل التفويض الذين يقولون أن الرسول لم يبين معاني أسم الله وصفاته فين؟ ربنا الرسول لم يبين معنى الاستواء الرسول لم يبين معنى مثلا النزول الرسول عليه بهذه المعاني نقول طبعا النبي النبي صلى الله عليه وسلم إنما مر هذه المعاني على ظاهرها هذه أصاب على ظاهرها وأثبت لها المعاني الحقيقية لها وليس شرطا أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لأنه لو كان المراد خلاف هذا الظاهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قارئ انتبه لا يقصد بالوجه هنا الوجه الحقيقي ان المقصود بالوجه هو الذات لا يقصد باليد هنا اليد الحقيقية بل المقصود بها القدرة لو كان خلاف الظاهر هو المراد لا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان الظاهر والمراد مثل ما واحد لواحد مثلا أنا ضربته فلان بيدي فلا يعقل أنه يقول إيه ما معنى يديك يدي هنا خلاص هو بيتجاوزها هل معنى ذلك إن أنه لم يفهمها لا فهمها وأن هذا المراد ولو كان المراد غير اليد الجريحة التي أقول أنا ضربت فلنبيدي لا احتاجت إلى تفسير وبيان. ورجال نجد الشيخ معتمين في شرح وسطية دائما يقول إيه يقول مثلا وهذا الكلام مثلا عليه إجماع السلف فلإن قلت ما بالظر هذا الإجماع فين مع مع ما في نص إجماع نقول الإجماع حيث إنه لم يرد عن السلف خلاف هذا. فدل هذا على أن الظاهر هو الإيه هو المراد. فيبقى النبي لم يفسر كل آية لعلم الصحابة بمعاني هذه الآيات مغير دون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما المشكلة على النبي على الصحابة هذا سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وازال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الاشكال إذا فالقرآن كله معلوم المعنى لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقف علم بمجموعهم المعنى المراد من كتاب الله سبحانه وتعالى وليس شيء في كتاب الله لا يعرف معناه الصحيح أبدا لأن الله قال ثم إن علينا بيانة وقال لتبين الناس ما نزل إليهم وقد قال أبو عبد الرحمن المت قال المصنف وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كرصفان بن عثانة وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة وقال أنس كان الرجل كان رجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا الشرش توضيح من الشيخ يعني صار جليلا معظما لأنهم لا يحفظونه إلا إذا عرفوا معناه ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان يحفظ البقرة لفظا ومعنى وآل عمران لفظا ومعنى فعنده علم كبير نعم فهذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيان لقاعدة العلم بالقرآن عند السلف لم يكن السلف يعتنون بحفظ ألفاظ القرآن فقط بل علموا أن القرآن له حق أعظم من مجرد تلاوة اللفظ وحفظ رضيه فقط بل يتعدى ذلك إلى معرفة المعنى وإلى العمل هذه الألفاظ وإلى التحاكم إلى القرآن وإلى الاستشفاء به الحقوق الخمسة المعروفة فالقرآن له حقوق كثيرة يجمعها خمسة حقوق الحق الأول حق يتعلق باللغفظ وهو التلاوة والحفظ والحق الثاني حق يتعلق بالمعنى وهو فهمه وتدبره الحق الثالث حق يتعلق بالعمل وتطبيق القرآن واقع في حياتي والعمل بما فيه من حلال والحرام الحق الرابع يتعلق باتحاكم إليه فيحكم القرآن فما جاء فيه الحلال فهو الحلال وما جاء فيه الحرام فهو الحرام الحق الخامس الاستشفاء به سواء كان ذلك من أمراضي الأجساد أو من أمراض الأبدان كالشبهات والشهوات فيقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثاً الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل لهذا كان الأمر يطول معهم لأنهم يحرصون على تعلم الإيه؟ العلم والعمل مع اللفظ يبقى حفظ اللفظ مع العلم والعمل طبعا هذا طول لهذا قال فتعلنا القرآن والعلم والعمل جميعا الله واكبر ما ظنكم بالقوم من هكذا <تصفيق> لما يقول أنا ختمت القرآن اليوم يبقى ختم هذه الثلاثة اللفظ والعلم والعمل الله واكبر لهذا كانوا يقون موجة في, في حفظ الصورة لأنه يجمعنا بين العلم والعمل والحفظ. ورياله قال أنا كن رجل إذا قرأ بقرة ولا عمران جل في أعيوننا. مع إن اليوم مثلا طلع الصبي الصغير اللي عنده مثلا أربع سنوات أو خمس سنوات في بعض الأولاد كذا يحفظ بقرة ولا عمران عادي. لكن لأن العناية بحفظ اللفظي فلم يعد الإنسان يعني قادر كبير في هذا. لكن إنسان يعلم لو تجي الآن ولد تسأل وتختبر في أي شيء في معاني البقرة والعمران ثم هو مع ذلك مطبق لا تصديقا جديدا لا يكون هذا إلا منتجا لرجل فعلا يستحق أن يجيل له الناس بعيدا في قاعدة عظيمة لحافظ القرآن ولمعلم القرآن أيضا أنه ينبغي أن هذا الأمر في تعليم الطلاب أو كذا أن يحرص على تعليم الأولاد العمل بمقتضى ما يحفظونه. قال المصنف رحمه الله وأقام ابن عمر على حظ البقرة عدة سنين قيل ثمان سنين ذكره مالك وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه وليك مباركا ليدبر آياته مبارك مبارك كتاب أنزلناه وليك مبارك ليدبر آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال أفلم يتدبر القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وكذلك قال تعالى إن أنزلناه, أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه, متضمن لفهمه الشرف قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته فبركة القرآن في تلاوته والعمل به وما يحصل فيه من التأثير على القلب لزيادة الإيمان ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه وكذلك ما حصل فيه من التأثير على الأمم حيث فتح الله بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها كل هذا من بركاته وكذلك ما حصل للمتمسكين به من الرسعة والعزة والظهور على جميع الأمم وكذلك ما يحصل للمتمسك به من صحة القصد وسلامة المنهج والسعادة في الدنيا والآخرة فالمهم أن بركات القرآن لا تحصى وقوله ليتدبروا آياته وليتذكروا الباب هذا فيه ثناء عظيم على من تذكر بالقرآن والصعب به وأنه وصاحب صاحب أي العقل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا فيه حف على تدبر, على تدبر القرآن لأن الله وبخ هؤلاء الذين لا يتدبرون لا يتدبرونه وقوله تعالى أفلم يتدبروا القول كذلك والمراد بالقول هنا القرآن وقرأوا قوله تعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون فات بالقرآن وأتى بالسنة أم لم يعرفوا رسوله فهم له مكرون؟ قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعل هذا هذه للتعليل وتعقلون يعني تفهمونه فهما كاملا لأنه من المعلوم أنه لو نزل على العرب بلغة غير العربية ما عقلوه ولا, فهم ولا فهموه والعقل يأتي بمعنى الفهم كما قال الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعني من بعد ما فهموا من بعد ما فهموا فدل هذا على من حقوق القرآن العظمى التدبر والفهم والتدبر والفا لا يكون إلا بمعرفة المعنى لهذا كان الصحابة يتعلمون القرآن ويجمعون إليه العمل والعلم يقول المصنف ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد أنفاضه فالقرآن أولى بذلك وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن العلم والطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف الكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم الشرح هذا كلام صحيح فإننا لو كنا مثلا ندرس كتاب زاد المستقنع ونقرأه ثم نمشي فإننا لا نستفيد وكذلك لو قرأنا كتابا مثلا في الطب أو في الكيمياء أو ما أجبه ذلك بأن نقرأ ونمشي فإننا لن نستفيد أبدا فلقد جرت العادة المؤكدة أنه لا يمكن أن نقرأ أي كتاب إلا ونستشرحه بأن نطلب من يشرحه لنا وإلا صارت قراءتنا له عبثا ولا يقال إن القرآن يختلف عن ذلك كون الإنسان يثاب على تلاوته فيقال إن القرآن له جهتان جهة تعبد وجهة عمل وتنفيذ فالأولى قد تحصل بأن يتعبد الإنسان لله عز وجل بقراءة القرآن لكن الثانية التي نزل من أجيها ليتدبروا آياته وليتذكروا أول الألباب مفقودة في حق من لم يعرف معنى القرآن ولم يطاع به نعم صحيح. فكل فضيلة في القرآن أو للقرآن إنما هي متعلقة بفهمه وتدبره ولهذا ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب ليكون على ألف ولهذا ذم الله النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج حينما قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني هو مجرد فقط إيه تلاوة الأرض وذكر الأرض أما حقيقة المعنى والتدبر فليسة منتوه يقول المصنف ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والإتلاف والعلم والبيان فيه أكثر دي, دي قائدة تحفظ هذه قائدة تحفظ هذه قائدة تحفظ في جمع الأمة الشرف وجه كون النزاع في التفسير في الصحابة أقل لسببين السبب الأول أن القرآن نزل بلغتين التي لم تتغير فكانوا أفهم الناس لمعانيه وأفضل له ثم تغيرت الألسن بعدهم فالأ... السبب الأول القرآن نزل بلغتين، فما في دائر التنازع والخلاف. لكن لما حصل عندنا الآن عجمة في الفهم وابتعادنا عن اللغة طبعا لا شك أننا قد نتنازع تنازعاً طويلاً في هذا في المراد من هذا والمراد من هذا والمراد من هذا لكن القرى نزل بلغتهم نعم التي لم تتغير ولم تستبدل بالفتوحات و الدخول غير العربي حتى صارت العجمة عندنا والأسف الشديد السبب الثاني تلة الأهواء فيهم وسلامة قضيهم نعم هذا سبب عظيم عظيم جداً جداً جداً هو الذي يحصل بالإتلاف بالإ... الإ... الإ... الإ... كلة الأهواء يبقى هم جمعوا الآن بين سلامة الفهم وسلامة القصد والمنهج كلة الأهواء أي أهواء انكرت عند الصحابة وهم يعيشون النبي صلى الله عليه وسلم يشربون يشربون من هديه حتى امتزج هديه بقلوبهم امتزاجا يجعل هذه القلوب قصفة من اللبن وأحفى من العسل ما في أهواء ما في أهواء وإنما كل سلامة قفت كل يريد الحق لكن الأهواء هي التي تعصف بأصحابها وتمزق الأمة تمزيقا شديدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تمزق الأمة تمزقا وصل أكثر من تمزق الهودي والنصار وليس معنى هذا أننا أقل من الهودي والنصار لا في الفضل لا التماظق أوسع لكن الحمد لله يعصم الله هذه الأمة بوجود الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي لا تزال تدعو إلى الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خدرهم يبا إذاً حتى إذا تجتمع الأمة فلا بد من أمرين الأمر الأول للعلم من لمراد الله ومراد رسوله وهذا يشير إليه السبب الأول في الكود النزاعي في التفسير بين صحابه الأقل وهو أن القرآن نزل بلغتهم التي لم تغير فما تنزعه في المراد الشيء الثاني الابتعاد عن الأهواء والتزام السنة يشير إليه قول الشارح هنا في أسباب قلة النزاع بين الصحابة التفسير وهو قوله قلة الأهواء فيهم وسلامة قصده فما تجد الرجل ينتصر, ينتصر لهواه ورأيه ولكن كان الواحد منهم لا يقصد إلا الحق أينما وجده أخذه حتى أن الخليفة يرجع إلى الحق الذي ذكرته ذكرته به امرأة من النساء ولم يقل أنا الخليفة لا يرد علي فأنا أعلم منها وما قال أنا لي السلطة فلهذين السببين كان الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير كلام الله أقل ثم جاء التابعون من بعدهم فحصل نقص لا في السبب الأول ولا في السبب الثاني بل كثرت الفتوح في زمنهم واختلط العربي بالعجمي وتغيرت الألسن كما كان أول تأليف للنحو ولذلك في وذلك في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأيضا كفرت الأهواء والفتن وانتصار الإنسان لرأيه حتى أدى ذلك إلى التطاهم والتقاط بين المسلمين وعلى هذا فيكون فيكون الخلاف بين بينهم في تفسير كلام الله أكثر من الخلاف بين الصحابة فكلما بعد العهد عن عصر النبوة صار البلاء أشد والتباس الحق بالباطل أعظم وكما تجدون الآن في زمننا هذا كل عمود في مسجد تحته عالم يرى نفسه أنه من وكل خيمة في منا فيها عالم يرى نفسه أنه أحد من حنبل أو الشافعي ولهذا كفرة الأهواء حتى أنك لا تجد في المسألة التي ليس فيها ليس فيها فيما سبق إلا قول واحد أو قولان تجد فيها عدة أقوال لأن العلم قليل والهوى كثير فترتب على نقص العلم وكثرة الهوى, وكثرة الهوى ضياع الحق والخلاف والشقاق وعدم الاتلاف الله أكبر هذا كلام طيب كلما أبعد العصر عن عهد النبوة صار البلاء أشد والتمزق أوسع لأنه ما في لا علم ولا حكمة ولا حسن القصد أهواء حتى أنك تجد سبحان الله الجماعات والفرق تفطاحا ولهذا لا سبيل إلى النجاة إلا بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير جعل ذلك في قوالب حزبية وعصبية تعصف بالأمة وتجعلك تقدس رأي شيخك أو كتاب شيخك فقط، وكأنه ليس في الإسلام إلا كتاب شيخك وليس في أقوال الرجال إلا قول شيخك يقول المصنف ومن التابعين من تابعين من طلق جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عربت المصحف على ابن عباس وقفه عند كل آية منه واسأله واسأله عنها ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحزبك به ولهذا يعتمد على تفسير على تفسيره يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد غيره من صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن تلقوا عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض في بعض السنة بالاستنباط والاستدلال الشرح وهذا أمر لا بد منه كون التابعين يزيدون على الصحابة في الاستدلال والاستنباط أمر لا بد منه وضروري لأنه حدثت أمور لم تكن معهودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا كلما طرأت أمور جديدة لم ينص على عينها في الكتاب والسنة فلا بد من أن يكون هناك استنباط واستدلال علماء العصر حتى يطبقها على ما في الكتاب والسنة لأن الكتابة والسنة لم يأتيها بكل مسألة تحدث بعينها إلى يوم القيامة إذ لو أتى بذلك لكان المصحف أكبر مما عليه مأت مرة وأيضا لأتى للناس بما لا يعرفونه فمثلا سيستحدث عن الشيكات وعن البنوك وعن التأمينات ومثل هذه الأشياء يتحدث عنها في عهد أفعاد الصحابة هم لا يعرفون ذلك أما الآن فكلما حدثت أمور وجدت أمور صار لعلماء المسلمين من النظر والاستدلال والاستنباط ما لم يكن غيرين حتى يطبقوها على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لو لو ذكر القرآن أفضل هذه المسائل توسعة جدا لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه أصول العلم وأصول النجاة وأصول الهداية فمن أراد هداية في الاقتصاد ففي كتاب الله أصلها ومن أراد الهداية في السياسة ففي كتاب الله أصلها ومن أراد الهداية في نظام الأسرة ففي كتاب الله سبحانه وتعالى أصلها وهكذا قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء لو ننزلناه ليك مبارك هذه بركة القرآن طيب نقتصر عن على هذا ونكتفي بهذا القدر ونقف عند اختلاف السلف التفسير اللهم تعالى على و على و الله و الله وسلم و باركا محمد و على وصحبه و